بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما إلا بالحق وأجل ثُمَّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا نُذِّرُوا مُعْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خلقوا من الْأَرْضِ أَمْ لهم شرك فِي السَّمَاوَاتِ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 لا يؤمن في وهم عند دعائهم ضالبون وإذا حسر الناس فارو لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وَإِذَا كتنا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا فحر مبين أَمْ يقولون افتراه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 من الرسل وما أدري ما يفعل ولا بكم إن أتبع إلا ما يرحى إلي وما أنا إلا مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفر به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن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 ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للحسنين إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون أولئك أصحاب الجنة في خالدين فيها جزاء بما كانوا ووصينا الْإِنْسَانَ بوالديه إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمده وفصاده ثلاثون شهرا حتى إِذَا بلغ أشده وبلغ أَرْبَعِينَ سَنَةً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 وعد الصدق الذي كانوا عدون والذي قال لوالديه أفق لكما أتعداني أن تخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلة آمن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 وَقُرَاعَادِ إِذْ أَنْبَرْقَوْا بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إن قَدْ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ قَالُوا أَجِدْنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ أَلِهَتِنَا فَأَفْتِنَا بِمَا تَعْبُدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصادقين. قال إنما الْعِلْمُ عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوضيتهم قالوا هذا عارض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 ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ولا أفقدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون ولقد أهلتنا ما حولكم من القرى وفرّفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بلضل عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون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 قالوا يا قومنا إِنَّا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إن سمعنا كتابا أنزل من لما بين يديه يهدي يهدي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 ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الْأَرْضِ وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أَوَلَمْ يروا أن الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر, بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير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 فاصدر كما صبر أولو العز من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار فَهَلْ يُهْلَبُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ